ألا تطوى في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان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 رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا النُّؤْلُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ فبأي آل ربك ما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان يوبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آل ربك تكذبان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 فبأي آل إربك ما تكذبان يرسل عَلَيْكُمَا عليكم ما شوهم من نار ونحاس فلا تنصرون فبأي آل تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسिमाهم يعرف المجرمون بسिमाهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان ذوات أثنا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آل ربكما تكذبان كأنه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 ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان حسان